مستمعين الهجرون الكرام أهلاً لم سعرنا عن الشريح للواصل الله من المعن متابع شرحة شرح ثلاثة ثلاثة وقبير الشيء عبد الله سعر قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى وبعض الناس قد يستدل بقوله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فبعض الناس يفسر هذه الآية ويغلط فيها فيقول معنى ذلك ايها النبي حسبك الله يعني إن الله كافيك والمؤمنين أيضا يكفونك لا أذهب تفسير باطل وإنه معنى هذه الآية الكريمة ايها النبي حسبك الله وحسب أيضا المؤمنين أي ان الله عز وجل يكفيك ويكفي أيضا من المؤمنين فهذا هو معنى تفسير هذه الآية وقد نبه الامام ابن القيم على هذا الشيء نبه الامام ابن القيم في كتاب زاد المعاد على هذا المعنى العظيم أو على هذا التفسير الصحيح للآية الكريمة قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يستابعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين طبعا الرغبة هو أن الإنسان يرغب بما عند الله جل وعلا من ثواب ومن الجنة ومن النعيم الذي عده لعباده المؤمنين ومن الرزق الى اخره نعم واغذى منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق الذي يكون لله جل وعلا في في الشيء الذي لا يكون الا لله جل وعلا لا لا يغض اليه لا يغب فيه الا من الله من الجنه والاستعاده من النار أو الاعاده من النار نعم ومنه ما يكون ايضا للمخلوق يكون للمخلوق وهو ان الانسان مثلا يرغب من فلان ان يقوم بهذا العمل او ينجز هذا الشيء فهذا جائز هذا جائز نعم نعم وبالنسبه للخشوع الخشوع نعم هو التعظيم والمبالغه في الاحترام ويظهر على الجوارح وايضا يكون يظهر على القلب ايضا يكون في القلب التعظيم والاحترام ويظهر ايضا على الجوارح والخشوع لا يكون الا لله الخشوع ما يكون الا لله سبحانه وتعالى الخشوع لا يكون الا لله جل وعلا ولا يجوز ان يصرف الى المخلوق فالخشوع هو التذلل والانقياد والانكسار وكذلك التعظيم والتعلق والخوف والرهبه الى اخره فهذا الخشوع لا يكون فالخشوع الا لله جل وعلا قال سبحانه وتعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات اي زكريا وزوجه ويدعوننا رغبا فيدعون الله عز وجل راغبين بما عنده ورغبا خائفين منه جل وعلا وانهم خاشعين في دعائهم وفي عباداتهم لله سبحانه وتعالى وفي هذا ثناء عظيم على هذه العبادات الرهبة والرهبة والخشوع وفي هذا أيضا ثناء عظيم على الدعاء فالله عز وجلتنا عليهم بقولهم يدعوننا رهبا ورهبا قال ودليل الخشق قوله تعالى فلا تخشوهم مخشون قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فالإنابة هي اللجوء والوجوع والتعلق والخوف لآخره وهذه العبارات والمصطلحات عبارات عظيمة وعبادات كبيرة وبينها تقارب, بينها تقارب وتداخل والله أعلم فامر ربنا جل وعلا بالانابه إليه سبحانه وتعالى وإسلام الوجه له جل وعلا والإنابة لا تكون إلا لله الإنابة لا تكون إلا لله جل وعلا والإنابة نعم يعني من ذلك أرجوع المعاصي والسيئات وأرجوع في فعل الطاعات والإقبال على الله جل وعلا هذا لا يكون إلا لله قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نعم فالاستعانة نعم معروفة الاستعانة عندنا استعانة وعندنا استغاثة وعندنا استعاذة وعندنا لياذة أو اللياذة كل هذه يعني المعاني بينها تقارب بينها تقارب فالاستعاذة في دفع الشر الاستعاذة هي الهروب والاحتراز والاعتصام وحقيقتها الخوف من شيء واللجوء إلى ما يدفع هذا الشيء الهرب من شيء إلى من يدفع هذا الشيء نعم والاستعادة تكون على قسمين الاستعادة تكون على قسمين تكون للخالق جل وعلا وتكون أيضا للمخلوق نعم تكون الخالق وتكون المخلوق نعم الاستعادة في ما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وأما بالنسبة للمخلوق ما كان في وسعه ما كان قادرا عليه ما كان في وسعه وما كان قادرا عليه فهذا فهذه الاستعادة جائزة ومثل ما جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من حديث ابن أبي عدي عن شعب أبن الحجاج عن سليمان الت... نعم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري أن ابن مسعود كان يضرب غلام له فاستعاذ بالله ومع ذلك استمر أبن مسعود يضرب فاستعاذ بالرسول عليه الصلاة والسلام فتركه ورسول عليه الصلاة والسلام كان موجود جاء يعني لما راى رأى أن أبا مسعود يضرب هذا الغلام ناداه وقال اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه فعندما هو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تركه أبو مسعود وقال يا رسول الله وحق وجه الله نعم فقال لو لم تفعل هذا لنفحتك النار جاء في بعض ألفاظ مسلم أن نستعاد بالله كما ذكرت ثم بعد ذلك استعاد بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذه استعادة في شيء يقدر عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يمنع من هذا، يمنع أبو مسعود من ضرب هذا الغلام، يمنع أبو مسعود من ضرب هذا الغلام، ومن ذلك ما رواه الإمام محمد، ولكن نعم رواه الإمام محمد من حديث عفنة بن خليفة عن جسره بن دجاجة عن عائشة رضي الله عنها. ان صفيه اهدت للرسول عليه الصلاه والسلام جفنه فيها طعام فان مرات عائشه ذلك خذت الغيره فكسرت الجفنه فغضب الرسول عليه الصلاه والسلام قالت عائشه فغضب الرسول عليه الصلاه والسلام فقالت اعوذ منك, منك يا رسول الله انت العنني اعوذ منك اعوذ بك يا رسول الله انت العنني فخابت أن الرسول عليه الصلاه والسلام يلعن فقالت اعوذ منك او اعوذ بك لكن هذا الحديث ضعيف لأن جسره فيها ضعف وفلت بن خليفة ليس بالقوي نعم لكن كما تقدم في حديث المسعود مسعود الذي في مسلم فهذا يدل على ذلك وقد وقع في كلام بعض اهل العلم أن الاستعادة لا تكون إلا للخالق ما تكون بالمخلوق ولكن الراجح أن الاستعادة تكون أيضا بالمخلوق فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه ولا يجوز من بالمخلوق الا بثلاث شروط الشرط الاول ان يكون في ما يقدر عليه في وسعه والشرط الثاني ان يكون هذا المخلوق حي لان استعاده اموات هذا شرك بالله والعياذ بالله والشرط الثالث ان يكون حاضرا ما يكون غائب ان يكون حاضر لان الاستعاده بالغائب هذا شرك بالله فان يكون حاضر واما العياذ في دفع اما ال利亚ذة في طلب الخير، ال利亚ذة في طلب الخير، هذه هي ال利亚ذة، وأما الاستغاثة فهي طلب الغوص، الاستغاثة هي نعم، الاستغاثة هي طلب الغوص، هذه هي الاستغاثة،, الاستغاثة هي طلب بين الاستعادة والله والاستغاثه والاستغاثة، الاستغاثة غالبا تكون في شيء يعني تكون عند مداهمة الخطر، عند تكون في مداهمة الخطر عندما يداهم الإنسان الخطر فهنا تكون استغاثة والاستعاذة تكون في هذا وتكون في غيره تكون في هذا وتكون في غيره ومن ذلك ما جاء في حديث خالد بن الذي رواه لمام مسلم فيه صحيحة أن عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من هذا المنزل حتى يرتحل من هذا المنزل نعم، فهذا الدعاء يعني يعني للإنسان ما ح... إلى الآن ما حصل الخطر الى الان ما حصل الخطب نعم، أما الاستغاثة تكون عند مداهمة عندما يداهم الإنسان الخطر نعم والاستعادة منها ما هي واجبة لا بد على الإنسان أن يستعيد بالله من النار لا بد على الإنسان أن يستعيد بالله جل وعلا من النار و منها ما هو مستحب كلما الانسان استعاذ بالله في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة لا شك ان هذا يكون مستحبا وهذا من كمال توحيده وتحقيق للتوحيد من كمال توحيده وتحقيقه للتوحيد نعم تفضل فهذا من كمال تحقيق التوحيد والاستعاذة نفس الشيء ايضا ما يقال في الاستعاذة يقال ايضا في الاستغاثة منها ما يكون للخالق وحده فقط ومنها ما يكون المخلوق عندما انسان يستغيث بشيء بشخص يقدر على هذا الشيء فهذا مثل هذا جائز والشروط التي تشترط في الاستعاذه تشترط ايضا في الاستغاثه نعم والاستعانه عم الاستعانه والله اعلم يعني قد تكون عم من ال من الاستعاذه والاستعاذه الاستعانه عامه قد تكون عم نعم لعل يطف عند هنا ونكمل بمشيئه الله في الدوس السابق وفي الدوس عفوا القادم بمشيئه الله <تصفيق> هذا على قسمين قسم يجعل الانسان يعي بالله يكفر من احب المشركين والكفار محبه كبيره وعظيمه وتعلق بهم وحاكهم في الاعمال وفي الأقوال وفي الافعال وترك الواجبات من اجلهم فلا شك ان هذا شرك كفر شرك اكبر شرك اكبر واما اذا كان هذه اذا كانت هذه الموده يعني يقع في شيء من المحبه لهم وشيء من من الموده فهذا من قبيل الشرك الأصل يكون ترك واجب, واجب من الواجبات فهذا دليل على نقص إيمانه دليل على نقص إيمانه يعني من ذلك ما حصل لحاطب رضي الله عنه عندما أخبر عن المشركين فوقع في كبيرة لكن هذه الكبيرة لا شك أنها لم تنفي عند الإيمان لكن تنقص الإيمان كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليا ومن الولاية المحبه والمواجبة نعم نعم لا على قسمين مثل ايضا ما جاء يعني هو عندما ياتي في الكتاب والسنه نفي لشيء هذا يكون على قسمين اما نفي لاساس واصل هذا الشيء كله ان كان ايمانهم فالايمان إيمان واما نفي لكماله الواجب يعني مثلا لا صلاه بحضره طعام كما في صحيح مسلم حديث عائشه لا صلاه بحضره طعام هذا ان كان إن كان هذا الطعام أو وهو يدافع الأخبثان جعل ما يطمئن إنسان شاف الطعام استعجل في صلاته ولم يطمئن حتى يلحق عليه أو كان يدافع الأخبثان جعل ما يطمع ايضا فهذا تبطل الصلاة في هذه الحالة لا صلاة ايضا لا صلاة صحيحة صلاة باطله أما إذا جعل هذا ما يخشى ويترك بعض الواجبات نعم عفوا جعل ما يشر في صلاته وينشغل في هذا الطعام فهال فصلاته تكون ناقصة ناقصة نقصانا واجبا تكون صلاة ناقصة في هذه الحالة لكن صلاة صحيحه هذا سناد صحيح نعم هذا له يد واحد إنه ألية إن متك على اليد يدها يوسف خلفه فهذه ما تجوز إن متك على اليد إمكلاه خلفه هذا أيضا داخل في النهي هذا داخل في النهي لا ما جاء في الصلاة مطلق لا ما جاء في الصلاة حديث ابن عمر اللي جاء في الصلاة حديث ابن عمر وقع في اسناده في متن اختلاف لا هو جاء في وقع في متن اختلاف في الصلاة في ايدين أو كذا وقع في اختلاف لكن حديث عمرو بن الشريد حديث عمرو بن الشريد عن أبيه لا هذا في مطلق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه قال المؤلف وحمى الله تعالى ودليل الاستعاذه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الايه ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأن أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الأصل الثاني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 وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلىهم الدين أما بعد فتقدم الكلام على الاستعانة وعلى كذلك أيضا الاستغاثة وأيضا كذلك أيضا تقدم الكلام على اللياذة وهذه الالفاظ تقدم الفوق ما بينها وكذلك ايضا الاحكام التي تتعلق بها ومن ذلك الاستعانه فتقدمنا الاستعانه على قسمين اما استعانه بالله جل وعلا واما ان تكون هذه الاستعانه بالمخلوق والاستعانة التي تكون بالله جل وعلا هذه على قسمين منها ما هو واجب لا بد منه ومنها ما هو تحقيق وتكميل للتوحيد فأما الواجب الذي لا بد منه فهو أن الإنسان لا بد عليه أن يستعين بربه جل وعلا وأن يتعلق بخالقه ومولاه في جميع شؤون أموره ومن ذلك العبادة وكما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين الى غير ذلك من النصوص التي جاءت في الاستعانه فاصل الاستعانه هذا واجب ولا يتحقق التوحيد الا بالاستعانه بل لا يكون التوحيد الا بالاستعانه وكما تقدم انه لا يعقل ان انسان يؤمن بالله جل وعلا لا يستعين بربه ابدا هذا غير معقول ولا يمكن فلا بد على العبد ان يستعين بالله وأن يود الله وأن يصل الله وأن يلجا إلى الله سبحانه وتعالى نعم وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث إذا استعنت فاستعن بالله وهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام غدف ابن عباس خلفه فقال له عليه الصلاه والسلام يا غلام اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو ان الامه اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا ويكون هذا الشيء قد كتبه الله لك ولو استمعوا على أن يضوك بشيء لا يضوك بشيء إلا ويكون هذا الشيء كتبه الله عليك جفت الأقلام وطويت الصحف هذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف وهذا قبل ذلك ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث عندما يتأمل فيه الإنسان يجد فيه غاية التوحيد وغاية الإخلاص وغاية الإيمان والتعلق بالله عز وجل إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والأمور الكبيرة وحتى انه ذكر عن أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى قال إني تأملت هذا الحديث ف. كاد عقلي أن يطيب أو نحو هذه العبارة وذلك من عظم المعاني التي جاءت في هذا الحديث ومن الأمور الكبيرة التي دل عليها هذا الحديث وخلاصة هذا الحديث هو أن الإنسان عليها ان يتعلق بالله جل وعلا وأن يلجا إلى الله في جميع أموره وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ومن كان كذلك فلا شك أنه سوف يكون في رعاية الله وفي كلاته وفي حفظه وفي تأييده وفي نصرته وبالتالي ان هذا فيه فلاحة في الدنيا وفي الآخرة نعم وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه جمع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجاء أيضا من غير طريق ابن عباس وجاء ايضا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكن أقوى اسانيد هذا الخبر ما جاء في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وكتاب الدعاء للطبراني كلهم من حديث الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الاسناد اسناد جيد هذا الإسناد إسناد جيد ورجاله ثقات وقد قال أبو عبد الله بن منده إن هذا الاسناد هو الصح أسانيد هذا الخبر كما نقل ذلك عنه الحافظ بالغجب فأقوى أسانيد هذا الخبر هو الاسناد السابق وقد جاء من حديث علي بن عبد الله بن عباس وجاء أيضا من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس وجاء ايضا من حديث شهر عن ابن عباس وجاء ايضا من حديث عمر مولى غفره عن ابن عباس وأغير هؤلاء ممن رواه عن ابن عباس ولكن جميع اسانيد هذا الخبر عليكم السلام جميع اسانيد هذا الخبر لا تخلو من كلام وكثير منها فيه ضعف بل اقوى كما تقدم اسانيد هذا الخبر والذي هو سالم من الضعف فيما يظهر هو الطريق الذي ذكرته قبل قليل هو الطريق الذي ذكرته قبل قليل وقد جاء أيضا هذا الحديث من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا ولكن كل أسانيد أو كل هذه الأسانيد لا يصح منها شيء كل هذه الأسانيد لا يصح منها شيء وإنما هو ثابت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول ابن عباس وهذا لكل الناس اذا استعنت فاستعن بالله فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس انه اذا استعان فعليه ان يستعين بربه جل وعلا ولا شك أن الإنسان إذا استعان بالله جل وعلا سوف يجد والإعانة والنصر والتأييد لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى لا بقي على العبد أنه يستعين بربه هذا هو الذي بقي بقي علينا يا أيها الإخوان أننا نستعين بالله في جميع شؤون حياتنا ونفوض أمورنا إلى الله ونتعلق بالله ونلجأ إلى الله جل وعلا هذا هو الذي بقي على العبد نعم واما الاستعانه التي تكون بالمخلوق فهذه نعم طبعا تقدم من الاستعانه بالخالق على قسمين استعانه لا بد منها والقسم الثاني كلما الانسان استعان بالله في كل صغيره وكبيره هذا من تحقيق التوحيد ومن تكميل التوحيد ومن القيام بواجب العبوديه لله سبحانه وتعالى وهذه النصوص ومن ذلك حديث ابن عباس يدل على هذا واما القسم الثاني وهي الاستعانه التي تكون بالمخلوق فهذه الاستعانه التي تكون بالمخلوق على قسمين القسم الاول الاستعانه المشروعه والجائزه وهي ما جمع ثلاثه شروط الشرط الاول ان يكون هذا الشيء الذي استعين بهذا الانسان من اجله ان يكون في وسع هذا الشخص المستعان به ان يكون في وسعه وفي قدرته ولا يكون هذا الشيء ليس في وسعه او خارجا عن نطاق قدرته فاذا كان كذلك فلا شك ان هذه الاستعانه تكون شركيه والعياذ بالله فعندما الانسان يستعين بمخلوق في ادخاله الجنه وفي عاده من النار فلا شك إن هذا شرك بالله والعياذ بالله لأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وهناك من يستعين بالمخلوق على أن يدخل إلى الجنة أو أن يعاد من النار ومن عذاب الله عافنا الله وإياكم من ذلك ومن ذلك قول البصيري في بردته يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم هذا كلام البصري يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تكن في معادي في يوم القيامة آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم ما ترك لله والعياذ بالله شيء إذا لم يكن ربك جل وعلا آخذا بيدك وإلا فإن مصيرك إلى النار ما يستطيع أحد من المخلوقين على أن يمنعك أو أن يفقك من النار ولذلك كل الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يشفع لأحد من المخلوقين إلا بعد أن يستاذن من الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لمن يشاء جل وعلا يأذن له بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له ويرضى عن المشفوع له ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استاذن من ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه نهاه الله عز وجل وذلك لأنها ماتت على الشوف ماتت في الجاهلية فما جاء في صحيح مسلم في حديث ثابت عن أنس عندما جاء العرابي وقال يا رسول الله أين أبي قال أباك في النار فكأنه أخذ بنفسه فعندما ولد آه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي وأباك في النار قال إن أبي وأباك في النار لأن والده عليه الصلاة والسلام مات على الشوك مات في الجاهلية وكذلك والدته فطلب من ربه جل وعلا أن يستغفر لها فلم يأذن ربنا جل وعلا له بذلك لأن الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرداء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فنهى ربنا جل وعلا عباده المؤمنين أن يستغفروا للمشركين لأن هذا الاستغفار لن ينفعهم شيء وإنما الاستغفار ينفع من مات على الإيمان ومات على الإسلام نعم ثم استاذنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يزور قبر أمه فآذن له ربنا جل وعلا لأن زيارة القبور وإن كان أصحابها من الكفار هذا أمر مشهور من أجل العظة والعبرة فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم لربه أن يأذن له في زيارة قبر أمه فأذن له فعندما زار قبره عليه الصلاة والسلام بكى وأبكى من حوله بكى شفقة عليها عليه الصلاة والسلام نعم فأقول أن هناك من يسأل المخلوق أن يعيده من النار وأن يأخذ بيده إلى الجنة وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وهناك من الناس والعياذ بالله من أيضا يقول عن بعض من له منصب وله جاه له مكانة يقول أن فلان مذلل كل مصيبة وهذا لا شك أنه شك بالله والعياذ بالله وإنما الذي يذلل كل مصيبة هو ربنا جل وعلا ربنا جل وعلا هو الذي يذلل المصائب ويفرج الكروب ويزيل الخطوب سبحانه وتعالى وكما تقدم قد انتشر العياذ بالله الغلو الغلو في الثناء والغلو في المده وما شابه ذلك والعياذ بالله وكما قال الشاعر والعياذ بالله وهو شاعر الضال منحب يخاطب ايضا احد الحكام يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فانت الواحد القصاب وهذا كفر بالله والعياذ بالله عافانا الله واياكم من ذلك فهناك من الناس والعياذ بالله من يستعين بالمخلوقين في شيء لا يقدر عليه الا الله جل وعلا نعم فالامر الاول ان يكون في وسع العبد هذا الشيء المستعان به يعني يستعين به في حمل شيء يستعين به في دفع عدو وما شابه ذلك في شيء يكون في وسع المخلوق ان يعينه الامر الثاني ان يكون هذا المستعان به ان يكون حيا لان الميت قد مات ومن استعان بالاموات فقد اشرك بالله وكما قال جل وعلا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم عداعا وكانوا بعبادتهم كافرين فهذا المدعو والمستعام به إذا كان ميتا لن يعيد من دعا فتكون الآية الكريمه منطبقة عليه عفنا الله وإياكم من ذلك نعم أيضا الأمر الثالث أن يكون هذا المستعام به موجود ليس بغائب ليس بغائب وإنما يكون حاضر لأن الإنسان إذا كان غائبا واستعين به ودعي هذا تشبيه له والعياذ بالله بالله لأن الله جل وعلا هو الذي لا يغيب هو الذي مع عباده سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم نعم وكما قال جل وعلا لعبديه موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى نعم إلى غير ذلك من النصوص فعندما يستعان بمخلوق وهو غائب فهذا والعياذ بالله تشبيه لهذا المخلوق بأنه مثل الله في ذلك والعياذ بالله نعم وقال والاستعاذة وقد تقدم طبعا الكلام على الاستعاذة وما يقال في الاستعاذة يقال أيضا في الاستعانه وكما ذكرت أن بعض أهل العلم قد ذكرت هذا أو نحو ذلك فيما سبق في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم منع الاستعاذة ان تكون للمخلوق وانما قال لا تكون الا للخالق جل وعلا ولكن كما ذكرت لو جاء في صحيح مسلم ان في حديث ابي مسعود الانصاري عندما كان يضرب غلاما له فاستعاذ هذا الغلام بوسول صلى الله عليه وسلم من ابي مسعود وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود وكما ذكرت أنه جاء في مسند الامام احمد من حديث أفلت من خليفة عن جثرة بنت, بنت دجاجة عليكم السلام عن عائشة عندما عليكم السلام عندما آه أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام هدية وقد جاءت من احدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لعلها كانت صفية فعائشة رضي الله عنها غارت فكسرت هذه الآنية كسرت هذه الآنية فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقالت خشيت أن يلعنها الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك فقالت اعوذ برسول الله أن يلعنني قال تعوذ برسول الله أن يلعنني وهذا الاسناد فيه ضعف هذا الاسناد فيه ضعف ولكن يغني عن ذلك الحديث الذي خرجه الامام مسلم وفيه أن الغلام استعاد برسول صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا نعم قال وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وهذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيد برب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى والفلق هو الليل نعم وقال عز وجل أيضا قل أعوذ برب الناس فأيضا أمر ربنا جل وعلا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من يستعيد برب الناس وهو الله جل وعلا ولا شك أن هذا أمر لكل الناس هذا أمر لكل الناس وهذا يدل على وجوب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وانه كما تقدم لا يمكن ان يوجد انسان يؤمن بالله ولا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وهاتين السورتين من السور العظيمه التي انزلها ربنا جل وعلا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح البخاري من حديث زرع بن حبيش عن أبي بن كعب أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد قل فقال ماذا أقول قال قل أعوذ برب الفلق وقال له أيضا قل أعوذ برب الناس قال له قل أعوذ برب الفلق حتى تلا السورة وقال له قل أعوذ برب الناس حتى تلا السورة وانتهى منها فأمر ربنا جل وعلا رسول عليه الصلاة والسلام أن يستعيد وأن يقرا هاتين السورتين وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها لم ترى إلى سورتين أو إلى سوره أنزلت علي لم يرى مثلها قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ان في غواية انه ذكر أحد السورتين نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم وقد جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى قرأ بقول هو الله و وبقول أعوذ برب الفلق وبقول أعوذ برب الناس وعندما كان يقرأ ينفس ويمسح على سائر جسمه يفعل ذلك ثلاث مرات يفعل ذلك ثلاث مرات نعم وأيضا جاء في حديث عقب بن عامر الذي رواه النسائي أن, نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عقب بن عامر أن يقرأ بهاتين السورتين في دبري كل صلاة قل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس فمن السنه ان الانسان يقرا بهاتين السورتين دبو كل صلاه وكذلك ايضا من السنه ان يقرا في اوقات الصباح والمساء هاتين السورتين ثلاث مرات كما جاء ايضا ذلك في حديث عقبه بن عامر كما جاء ذلك أيضا في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وضعذه للعلم يدخل مع قراءه هذه السور دبو كل صلاه او في اوقات الصباح والمساء يدخل معها الاخلاص. يدخل معها صوت الاخلاص ولكن الحديث الواجد في صوت الاخلاص لا يصح ولكن الحديث الواجد في صوت الاخلاص لا يصح وانما الذي ثبت والقراب بهاتين السورتين قال ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وايضا ما يقال في الاستغاثة ايضا ما, ما قيل عفوا في الاستعادة وفي الاستعانه يقال ايضا في الاستغاثه فالاستغاثه ايضا على قسمين نعم القسم الاول هي التي تكون لله والقسم الثاني التي تكون للمخلوقين والاستغاثه التي تكون بالله جل وعلا هذه على قسمين استغاثه لا بد منها وهذا كما تقدم لا يمكن لانسان ان يؤمن بالله ولا يستغيث بالله هذا غير ممكن نعم والاستغاثه الثانيه او القسم الثاني من الاستغاثه التي تكون لله كلما ان كلما الانسان لجأ الى الله في كل صغيره وكبيره واستغاث بالله فهذا من تحقيق التوحيد هذا من تحقيق التوحيد نعم وهالاستغاثه التي تكون بالمخلوق ايضا الشروط التي تشترط فيها ثلاثة شروط كما اشترطت في الاستعانه أن يكون أيضا هذا في وسع المستغاث به ومثل ما قال جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاث هذا الرجل الإسرائيلي استغاث بموسى عليه السلام على عدوه القبطي نعم فهذا في وسع موسى عليه السلام نعم والشوط الثاني نكون هذا حيا والشوط الثالث أن يكون حاضرا أي هذا المستغاث به نعم واذا تخلف احد هذه الشروط فتكون هذه الاستغاثه شركية مثل ايضا الاستعانه والاستعاده اذا تخلفت احد هذه الشروط الثلاث تكون هذه الاستعانه او الاستعاده او الاستغاثه تكون شركية وبالتالي تكون غير جائزه والاستعاده هي ازاله الغوص عفوا الاستعاده هي طلب الغوص الاستعاده هي طلب الغوص ولا تكون الا عند الشده بخلاف الاستعانة فإنها أوسع من الاستغاثة الاستعانة قد يكون قد تكون مع الشدة والخوف قد تكون لا ليس مع الشدة والخوف إنسان مثلا طلب من شخص أن يعين في حمل هذا الشيء هذه ما فيها شدة ولا فيها ما فيها شدة في هذه الحالة ولا في هناك ضروره بخلاف الاستغاثة فإن لا تكون إلا عند الشدة فإن لا تكون إلا عند الشدة نعم قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نعم قال ومن السنه قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله نعم من العبادات التي يجب أن تكون لله وحده لا شريك له هي عبادة الذبح هي عبادة الذبح وعبادة الذبح عبادة عظيمة وقد شرعها الله جل وعلا لعباده وأول ما شرعت لابراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح ابنه لله جل وعلا فربنا عز وجل أبدل ذلك الذبح بأن يذبح كبشا أبدل ذلك بأن يذبح كبشا كما قال جل وعلا فديناه بذبح عظيم ثم بعد ذلك أصبحت هذه العبادة مشروعة لمن أتى من بعد إبراهيم ومن ذلك مشروعيه هذه العبادة لهذه الأمة وقد قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي أي, أي ذبيحتي قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال جل وعلا أيضا فصلي لربك وانحر أي اجعل صلاتك وذبيحتك ومحياك ومماتك ونحرك اجعل ذلك كل لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى نعم واللبح على قسمين اللبح على قسمين القسم الأول هو الذبح المشروع الذبح المشروع والذي هو عبادة وتحقيق للتوحيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى وهذا الذبح على قسمين منهما هو واجب مثل الذبح الهدي عندما الإنسان يحد ويكون متمتعا أو قارنا فلا شك أن هذه الذبيحة تكون واجبة عليه وإما أن تكون مستحبة وذلك مثل ذبح العقيقة والضحية القول الراجح الأضحية على القول الراجح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبه وأنها ليست بواجبة والذي يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في حديث ام السلمة من حديث علم المسيب عن ام السلمة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاه والسلام قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فعلق ذلك بالاراده علق ذلك بالإرادة وايضا قد نقل إجماع الصحابة على عدم وجوب الاضحيه نقل إجماع الصحابة على عدم وجوب الأضحية وثبت عن البقاء وعمر أنه ما كان يضحي يضحيان لئلا يظن الناس أنها واجبة فهي لا شك أنها سنة مؤكدة ولكن ليست بواجبة نعم فذبح لله من تكون واجبة وإما أن تكون سنة مؤكدة وعما القسم الثاني عندما الانسان يذبح للمخلوق فلا شك ان هذا شوك بالله والعياذ بالله او عندما يذكر على الذبيحه اسم غير الله عندما يذكر على الذبيحه اسم غير الله كما قال جل وعلا وما اهلل به لغير الله فعندما يذكر اسما غير اسم الله فلا شك ان هذه الذبيحه تكون ذبيحه شركيه وبالتالي لا يجوز اكلها ويكون هذا الذابح قد أشرف فعليه ان يتوب الى الله جل وعلا وقد جاء في مصنف نبي ابي وكتاب الزهد للامام احمد والخطيب البغدادي كلهم قد رووا من حديث من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي ان كان هناك صنم وكان عند الصنم سدنة يمنعون الناس من المرور على هذا الصنم إلا بعد التقرب لهذا الصنم فمر به رجلان من الناس فقيل لاحدهما ما قرب فقال ما كنت لاقرب لغير الله فقتل فدخل الجنة لنقتل في ذات الله وأما الثاني قيل له قرب قال ما عندي شيء قرب يعني أنا مستعد لكن لا ما عندي شيء ما أملك شيء قالوا قرب ولو ذباب فعندما قرب ذبابا والعياذ بالله دخل الى النار عافانا الله واياكم من ذلك بسبب هذا الذباب لانه تقرب به لغير الله فكل من تقرب لغير الله وذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الاكبر عافانا الله واياكم من ذلك وما اكثر من يذبح لغير الله يذبح للمخلوقين سواء كان هذا الذبح للرسول عليه الصلاه والسلام او ذبح للصحابه او ذبح ل الأولياء والصالحين أو من أتى من بعدهم مثل الغافض الذين يذبحون لعلي رضي الله تعالى عنه أو يذبحون للحسين أو بعض الجخال الذين يذبحون للبدوي أو المهدي أو العيدروس أو ما شابه ذلك وكل هذا من الشرك بالله كل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله فالذبح لا يكون إلا لله وحده لا شريك له نعم وهذا الحديث لعن اللهم اللبح لغير الله قد خرجه الإمام مسلم قد خرجه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شوه مستطيرا نعم النذر هو شيء ليس بواجب على الإنسان وإنما شيء يجبه الإنسان على نفسه حق ليس بواجب على الإنسان وانما الانسان هو الذي يوجبه على نفسه وهذا النذر حكمه من حيث الاصل انه مكروه حكم من حيث الأصل أنه مكروه وذلك ان رسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح النذر هو شيء ليس بواجب على الإنسان وإنما شيء يجبه الإنسان على نفسه حق ليس بواجب على الإنسان وإنما الإنسان هو الذي يجبه على نفسه وهذا النذر حكمه من, حكم من حيث الأصل أنه مكروه وذلك أن رسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أن نعم، أنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نهى عن النذب، وقال لا يأتي بخيف وإنما يستخرج به من البخيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فنهى أمة عن النذب، نهى أمة عن وهذا النهي هو يفيد الكراهيه هذا النهي يفيد الفراهيه، والسبب في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام كما بين لنا في هذا الحديث أنه يستخرج به من البخيل. وانه على المسلم أن يتصدق وأن يصوم وأن يصلي بدون أن يلزم نفسه بل يكون هذا ابتداء بل يكون هذا ابتداء نعم ف... وأيضا تجد أن هذا الناذر قد ينذر شيئا كبيرا ثم بعد ذلك تتحقق له هذا الشيء الذي نذر النذر من أجله يبدأ يتلكه ويتردد في الوفاء بهذا النذر مثلا واحد نذر أن يصوم شهر كامل او, كل أو من كل سنة شهرا كاملا إذا شف الله مريضها وكذا وكذا وعندما يشفى تجد أنه يريد أن يتخلص من هذا الشيء الذي ألزم نفسه به فتجد أن كثيرا من الناس يصعب عليه أن يفي بالنذر وهو في الحقيقة ما يصعب عليه أحيانا يعني أحيانا يصعب عليه وأحيانا هو يتلك ويتردد ويستصعب هذا الشيء فكل علم من أجل أيضا هذا كله نهوصل عليه الصلاة والسلام أمته عن النذو نعم والنذو كما تقدم لا يكون إلا لله جل وعلا وهو في الحقيقة أنواع متعدده وهو في الحقيقة أنواع متعددة نعم ليس هذا موطن ذكرها والذي ينبغي أن ينتبه إليه أن من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر فقد وقع في الشرك الأكبر عافنا الله وإياكم من ذلك نعم انتهى الأصل الأول وهو أن الإنسان عليه أن لا يعبد إلا الله جل وعلا ويصف العبادات لله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا الأصل هو أصل الأصول وأوجب الواجبات وهو دين الإسلام نعم وكل هذا طبعا هو معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الله ومن ذلك إفراده جل وعلا بالعبادة قال والأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة فعلى الإنسان بعد معرفة لرب جل وعلا أن يعرف دين الإسلام ومن معرفة الله جل وعلا معرفة دينه وشرعه من معرفة الله عز وجل معرفة دينه وشرعه سبحانه وتعالى نعم قال والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد الإسلام مأخوذ من الاستسلام والانقياد فهذا هو الاستسلام فهذا عفوا هو الإسلام الإسلام هو الانقياد والاستسلام لله جل وعلا والخضوع له سبحانه وتعالى ولا يكون الانسان مسلما إلا بذلك قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلهم والبراءه من الشرك وأهله نعم لا بد من هذه الامور الثلاثه لا بد على الإنسان ان يستسلم لربه جل وعلا ولذلك من من شروط شهاده لا اله الا الله الانقياد الانقياد لله جل وعلا والقبول عن الله فلا بد على الإنسان ان يستسلم وان يقبل كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولا يرد شيء ولا يرد شيء ومن ذلك ما حكي ان اهل الطائف عندما افتتح الرسول عليه الصلاه والسلام الطائف قال بعض الناس الذين كانوا في الطائف قالوا يا رسول الله ائذن لنا نستمر على عباده الاصنام التي كانوا يعبدونها ائذن لنا نستمر على ذلك سنه او نحو ذلك فلم ياذن لهم ابدا عليه الصلاه والسلام بذلك لانه لا يمكن ان يأذن لهم بالكفر والشرك لا يمكن ان يعدل لهم بالكفر والشرك الشاهد من هذا انهم لم يقبلوا دين الاسلام وظنوا ان دين الاسلام ممكن ان يتنازل عن بعضه ممكن ان يتنازل عن بعضه فلو جاء انسان وقال أنا لا أريد أن أصلي فلا شك أن هذا كافر قال أنا أدخل بالإسلام لكن الصلاة لا تلزموني بها أو قال أنا أدخل أيضا بدين الإسلام لكن شرط أني الزكاة ما أدفعها فهذا بالتالي يكون كافر والعياذ بالله لأنه مستسلم ما, ما قبل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى نعم قال والامتياد له بالطاعة وهذا من الاستسلام هذا من الاستسلام لله جل وعلا وهو أن الإنسان ينقاد ربه جل وعلا بالطاعة نعم طبعا الاستسلام لله هذا يعني كما تقدم لا بد من لا بد على الانسان ان يستسلم لله بالنسبه للانقياد لله جل وعلا بالطاعه هذا على قسمين هذا على قسمين القسم الاول هو الذي لا بد من من الطاعه وهو في توحيد الله وافراد بالعباده واقامه الصلاه وهكذا الامور التي لو ان الانسان لم يطع فيها رب جل وعلا لكفر والدرجه الثانيه هي في الامور التي لا تركها الانسان ولم يطع ربه والعياذ بالله يكون عاصيا لكنه لا يكون كافرا وانما يكون عاصيا يعني مثلا انه يترك بعض الواجبات التي اوجب الله التي اوجبها الله عز وجل على عباده ففي ترك لهذه الواجبات هذا يعتبر معصية منه هذا يعتبر معصيه منه وفي طبعاً درجه ثالثه وهي من تحقيق وتكميل الطاعة في درج سالفة وهي من تحقيق وتكميل الطاعة وهي في طاعة الله عز وجل حتى في الأمور المستحبة من ذلك مثلاً رواتب رواتب الصلاة فهذه من من الأمور المستحبة والصدقة التي زائدة عن الزكاة والتطوع بالصيام وهكذا فهذا من تكميل وتحقيق الطاعة. نعم قال والبراء من الشرك وأهلك وهذا لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إلا إلا بأن يتبوأ من الشرك وأهله عافانا الله وإياكم من ذلك كما قال جل وعلا قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه اذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكما قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فتبرأ من جميع معبداتهم إلا الله وحده لا شريك له وكما جاء في صحيح المسلم الحديث بمالك الأشجع عن أبيه أن الله عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله يعني تبرأ من كل ما يعبد من دون الله فهذا هو الذي يدخل الجنه هذا هو الذي يدخل الجنه ويكون مؤمنا ومسلما فلا بد من البراءه من الشرك والمشركين وهذه البراءه تكون كما ذكرت من المشركين ومن اعمالهم من المشركين ومن اعتقاداتهم واعمالهم والبراءه من المشركين هو ان الانسان لا يواليهم لا يحبهم ويودهم كما قال عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله نعم الأمر الثاني أنه أيضا عليه أن لا يناصرهم ضد المسلمين كما قال جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم هذه الايه الكريمه نزلت كما قال ابن عباس في مروه البخاري في صحيحه نزلت في اناس اسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين في غزوه بدر فحكم الله عز وجل عليم بانهم في نار جهنم والعياذ بالله فمن خرج مع الكفار يقاتل المسلمين فهذا قد كفر وقتها والعياذ بالله هذا ما تبرا من المشركين هذا لم يتبرا من المشركين هذا لم يتبرا من المشركين الامر الثالث ايضا عليه أن لا يبالغ في تعظيمهم واحترامهم ومن ذلك ما جاء في الحديث نعم الذي رواه الذي جاء في السنن من حديث قتاده عن من حديث قتاده عن عبد الله بن بريده عن ابيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال إذا قلتم للمنافق يا سيد فقد اصخدتم ربكم عز وجل والآن مع الأسف لا يخاطب الكفار والفجار إلا بالسيادة وبالسعادة وبالتعظيم ولا شك أن هذا أمر لا يجوز أبدا وهذا يوجب سخط الله والعياذ بالله هذا يوجب سخط الله عافنا الله وإياكم من ذلك وأنا أذكر نفسي وإخواني الذين يسمعونني هو الانتباه الى العبارات الانتباه إلى الكلمات التي نتكلم بها فلا بد من الانتباه إلى هذا الشيء وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من الوجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفاً والعياذ بالله فيقول الإنسان كلمة فيها تعظيم لهذا الكافر ولهذا الفاجر ولهذا المنافق وهذا يؤدي لصحة الله عليه هذا يؤدي لصحة الله عليه عافنا الله وإياكم من ذلك ففي الحقيقة لا بد من الحذر والانتباه إلى مثل هذه الأمور. نعم كذلك أيضا لا يكسو من مخالطتهم ومعاشرتهم لا يكسو من مخالاتهم ومعاشتهم لأن الاختيار من هذا يؤدي إلى موالات إن الاختيار من هذا يؤدي إلى موالاتهم نعم. قال وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وسوف ياتي تفصيل الاسلام والايمان والاحسان ولعلي في الحقيقه اقف عند هذا ونكمل بمشيئه الله فيما بعد اذا قال أحدكم المنافق يا سيد فقد اذا قلت من المنافق يا سيد فقد اصخطتم ربكم عز وجل فلا يجوز اطلاق السيادة على الكافر والمنافق لا فلان المكرم تختلف عن السيادة لأن السيادة فيها فيها المدح كثير السيادة فيها مدح كبير والمكرم هذه فيها تفصيل المكرم هذه فيها تفصيل يعني قد يقول الإنسان فلان مكرم ويعني بذلك أن ولده كرمه وأخوه كرمه وما شابه ذلك عما السيادة فيها مدح كبير كذلك لأن في الحقيقه بدا الكافر بالسلام هذا احترام له ومبالغة في احترامه فلا يبدا الانسان الكافر بالسلام الا في حاله واحده اذا كان يريد منه حاجه وهذه الحاجه حاجه مشبوعه مثل ما ارسل الرسول عليه الصلاه والسلام الى هرقل عظيمه فقال السلام على من اتبع الهدى ثم قال إني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم او اسلم تسلم الى اخر ما جاء في الكتاب الذي رواه البخاري في صحيحه، فهو سل عليه الصلاه والسلام قيد هذا السلام على من اتبع الهدى فلو ان غير المسلم لوقع عليه السلام ولكن ما اسلم والعياذ بالله فالانسان اذا كان يريد ان يدعو الكافر او لا حاجه الى الكافر حاجه مشروعه فلا بس ان يدعو أن يقول السلام على من اتبع الهدى كيف يا هذا رواه البخاري في صحيح نعم نعم, إيه نعم. هو هو جاء في جاء في بعض الاحاديث ان بعض الذين راجو الاسلام طلبوا من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتركوا بعض الشيء ف العلماء تكلموا على هذه المساله وهذا على قسمين في شيء ما يمكن ان يقابلون عليه وهو كما تقدم مثلا عباد الاصنام والاوثان وتوكل يعني الامور التي لا بد منها والامر الثاني مثلا قال كافر انا اريد ان اشرب الخمر فهذا نقول لا فإذا فاذا وشرب الخمر ماذا نفعل به نقيم عليه الحد ايضا هذا الانسان اذا قال انا لن ادفع إذا نولي في ترك الزكاة فنقول هذا أسلم فإذا أسلم دفع الزكاة فبها أم إذا امتنع أقمنا عليه الحد فإذا أنكرها كفر بعضهم الرسول عليه الصدرس مثل ما جاء عند ابن حبان أراد بعض الصحابة أن يترك الصلاة والمقصود هنا والله أعلم ترك صلاة الجماعة فأرشده إلى صلاتين ان لا يترك صلاتين مع الجماعه هذا الذي يبدو من الحديث والمقصود أن هذا فيما بعد أن لعلها الإسلام لمن يتمكن منه حتى يؤدي الفراغ هنا هنا لا السلام عليكم دعا قوم المؤمنين ما يقال هذا للمسلمين الأموات المسلمين ما هناك يعني شيء خاص إذا الإنسان مثلا دعا يعني حمد الله جل وعلا ونحمد الله غزّق الإسلام ون يصل الله عز وجل أن يعافيه مما حصل له أو لا من الموت على الكفوف هذا طيب لكن ما هناك شيء خاص؟ عليه الصلاة والسلام إيه نعم. هذه ثابتة هذه طبعا للكفار والله يعني لا ما أظن والله ما لأن هذا من باب التبكيت لهم ومن باب إغاظتهم أيضا وهم يسمعون يعني سمعوا كلام عليه الصلاة والسلام والله اللي الذي دخل الذي يبدو دخل مثل لو أن يعني أنت مريت على بيت واحد تعرف له ما تسلم عليه حتى ترى نعم حتى تدخل حتى تدخل ولا شيء ما هناك إلا التوبة التوبة اي نعم لا هو جاء جاء في الحديث ان كفاره النذر كفاره يمين هذا رواه مسلم كفاره النذر كفاره يمين هذا انما يكون النذر لله ولكن يكون اما ان هذا الانسان عجز عن الوفاء بالنذر هذا اذا عجز نعم هذا يكفر وقال بعض العلم اذا نذر شيء محور اذا نذر شيء هو نذر لله ولكن شيء محور فقال ان هذا ايضا يكفر على كفاره أما إنسان ينظر لغير الله فهذا أصلاً هذا غير من عقل وما فيه كفار إلى التوفى لا لا فيما يبدو ليس لها أسوار. في ما يدل ليس لها أسوار وهذا السوق طبعاً يعني هذا المقصود منه حفظ حفظ القبور من التعد هذا المقصود هذا المرسل. مرسل مرسل الحديث مرسل هذا اي نعم نعم هذا في شرك اكبر يعني اي نعم اي نعم نعم أينه؟ نعم، أينه؟ أينه؟ هو لا هو عندما الإنسان يقول اللهم إني أسألك بمحمد عليه الصلاة والسلام أو أسألك بعبادك الصالحين هذا التوسل لا يجوز، لكن ليس بشك. هذا التوسل لا يجوز ولكن ليس بشك. ليس بشك، لأن الإيمان ليس بشك، لأن سأل الله. لكن بوسيلة غير مشهور وقال اللهم أن يتوسل إليك بنبيك محمد فهو سأل الله ولكن بوسيلة غير مشهور فهذا الشيء لا يجلس وهو محدث بدعة لكن ليس بشرك لأنه ما سأل لو قال يا رسول الله أني أتوسل بك والعياذ بالله هذا شرك أكبر فإذا كان هذا القائل يا رسول الله أني أتوسل بك أنك تغفر لي وتشفع لي وترحم لي وكذا هذا شرك أكبر en de wacht van de wacht van de عليه الصلاة والسلام نعم يعني كان المقصود نعم كان المقصود يتوسلون يطلبون منه ان يدعو الله لهم هذا نعم هذا حق في حياته مثل ما نعم أحسنت مثل ما كان الصحابة يقولون يا رسول الله ادعو الله لنا فهذا نعم هذا إلا, إلا نعم أحسنت عندما استفقوا قال اللهم قال عمر اللهم نكون نتوسل لك بنبينا يعني بدعاء نبينا وإننا توصل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادع الله m لنا هذا توسل بالدعاء تقول لرجل صالح حي يا فلان ادع الله لك فهذا مشهور ما معنى يفعل ذلك نعم نعم بهذا الصالح نعم قلنا لا بس شويه ابو احمد اذا قال اذا قال الانسان مثلا اللهم من يتوسل اليك بالبدوي فهذه فهذا الشيء بدعه وغير مشروع ولا يجوز وحكم لعفن وحكم هذا الانسان هذا على قسمين اما ان من يكون انسان جاهل فهذا يعلم وقد قال ربنا جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ما نقول ان عليك أنت انك آثم منك لا بد ان تعذب هذا امرك الى الله واما اذا كان هذا الانسان يعلم ان هذا الشيء لا يجوز ويفعله فهذا اثم هذا اثم واما مساله عقوبه ما ندري ما, ما لو عند الله لكن لا بد ان يكون مصيره الى الجنه لأنه مات على التوحيد وهذا الشيء الذي فعله انما يوجب ان يوجب له المعصيه وان وقع في المعصيه وكل انسان مات على التوحيد كما تعلم اذا كان عندك باع مثل إنسان صادق انسان زاني ولكنه هو مسلم فهذا تحت مشيئه الله ان شاء الله عز وجل عاقبه وان شاء عفنا اللي عند اعمال صالحه لكن بس ينبغي الانتباه له انتبه الامر مهم وهو ان الانسان يعني ان هناك من الناس يقول هذا يحق لي هذا شوك هذا كافر هذا مهما صلى وصل ما عاد ينفع شيء هذا مهما صلى وصل ما عاد ينفع شيء وأنا كثير من هؤلاء الجفال لا تحكي عنهم اظن يلجؤون البد مباشره وهناك منهم كما تفضلت نعم هناك عفوا منهم كما تفضلت يقولون اللهم نتواصلك بالبدل فهذا الثاني هذا وقع في خطأ لكن ما يقال هذا الخطأ شريك لأنه توصل الله كيف يقولون الوليد يذبحون له هذا شريك اكبر هذا شريك أكبر نعم ابوهنا القضية الدينية هو كما تقدم أبو أحمد هذا هو أحيانا للإنسان عندما يفعل شيء ويكون هذا الشيء لا يجوز حرام ويكون هذا جاهل ويكون هذا مثال على ذلك المرأة المستحاضة اللي كانت تستحاض في عهد الرسول عليه السلام والمرأة المستحاضة هي ليست الحائل وإنما الاستحاضة دم يخل من فوج المرأة غير دم الحي وهذه الاستحاضة ما تمنع المرأة من الصلاة ولا تمنعها ايضا من الصيام وانما الذي يمنعها هو الحيض فهذه المرأة عندما كانت تستحاض ظنت ان الحيض ان الاستحاضه عفوا مثل الحيض فتركت الصلاه وهذا لا شك امر فبسبب جهلها علمها الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليك كذا وكذا ومن ذلك ايضا علي بن حاتم رضي الله عنه كان ياتي بخيط ابيض وخيط اسود ويأكل ويشرب حتى يتبين للخيط الخيط الابيض من الاسود ويتأول ما جاء في قول عز وجل وكل واشربوا حتى تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يتأول ذلك بهذين الخيطين فعندما علم رسول عليه الصلاة والسلام بإخبار عدي بن حاتم له قال إنه سادك الأعريض وعلمها الصواب. فهذا الجهل ما يكون عليه يسمك لكن إنسان وقع في الشرك لا الله هو أصبر الله هو أصبر تكفي تذكرت حديث يكفي يكفي كان في وحديث قامت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الأولى الإسلام خمسة أركان شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق الا الله وحده لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبت مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه اني انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بعنا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله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 وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فتقدم الحديث في الدروس الماضية على الأصل الأول وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومعرفته سبحانه وتعالى فتقدم الكلام على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول وأوجب الواجبات ومنه تتفرع باقي الواجبات وباقي العبادات التي افترضها الله جل وعلا على عباده ثم جئنا بعد ذلك إلى, إلى الأصل الثاني الا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة ولا بد يا أيها الإخوان من معرفة ذلك بالأدلة ولا يكون الإنسان مسلماً ومؤمنا الإيمان الصحيح إلا بأن يعرف ذلك بالدليل والبرهان لأن هذه الأشياء ليس فيها تقليد لأن هذه الأمور ليس فيها تقليد فلا بد على الإنسان أن يعرف ذلك بالدليل حتى يكون هذا الإيمان إيمان صحيح وهذا الإسلام إسلام صادق مبني على الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم وعندنا عندنا عده مصطلحات لا بد من معرفه هذه المصطلحات وهي تتكون دائما وبكثرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الدين فالدين ماخوذ من دان يدين دينا والمقصود بذلك انه خضع و وأنه قد ألزم بشيء نعم والدين هو العبادات والتكاليف التي شرعها الله جل وعلا لعباده العبادات والتكاليف التي شرعها الله جل وعلا لعباده وأمرهم بها ودين الله جل وعلا هو واحد الا وهو الاسلام كما قال سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام فدين الله جل وعلا هو الاسلام وهذا هو دين جميع الانبياء من لدن ادم عليه السلام الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فكلهم دينهم الاسلام وانما هم يختلفون في الشرائع ولذلك كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فالاختلاف فيما بينهم إنما هو في الشريعه التي كلفهم الله عز وجل بها من العبادات والتكاليف وأما افراد الله جل وعلا بالعبادة فكلهم مأمورين بذلك ولذلك جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت وقال جل وعلا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فكلهم متفقون على عباده الله وحده لا شريك له وانما الاختلاف الذي حصل فيما بينهم هو في التكاليف والفرائض والتشريعات التي امرهم ربنا جل وعلا بها نعم وهذا الإسلام له أو وله كذلك أيضا مراتب له أو وكذلك أيضا له مراتب وكذلك أيضا هذا الإسلام له علاقة بالإيمان ف. اولا ما يتعلق بعلاقه بالايمان اذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان اذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان فعندما قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام هذا يدخل فيه الايمان وكل ما كلف الله عز وجل به عباده نعم واما اذا ذكر الايمان والاسلام جميعا فيكون الاسلام المقصود به هو الاركان الخمسة وما يظهر على الإنسان فيكون هذا هو المقصود بالإسلام الايمان بالاركان الخمسة وهي شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله إلى آخره. وسوف يأتينا حديث جبريل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما, سأله عن عندما سأل جبريل أقوى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال شهادة لا اله الا الله واني وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه الى اخر الحديث فجعل الاسلام هو الاركان الخمسه من الشهادتين والصلاه والصيام والحج والزكاه نعم ويكون الايمان هو الاعمال التي تكون في القلب والتصديق الذي يكون في القلب وهي الاركان السته كما سوف أيضا ياتينا فيما بعد بمشيئه الله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر ما سوف ياتينا فيما بعد بمشيئه الله فيكون الاسلام هو الاعمال الظاهره والايمان هو الاعمال الباطنه وذلك عندما يجتمع ذكر الاسلام وذكر الايمان ويكون ايضا الايمان ارفع من الاسلام يكون اولا الاسلام ثم الدرجه الثانية التي هي على يكون المقصود بها الإيمان. ثم بعد ذلك تعطينا الدرجة الثالثة وهي درجة الإحسان. نعم وهي عبادة الله وهي أن يعبد الإنسان ربه كأنه يرافع إن لم يكن يرافع إنه إن لم تكن ترافع إنه يراك. نعم فأقول أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان وإذا أطلق الإيمان أيضا دخل فيه الإسلام. وإذا اجتمع يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة ولذلك قال جل وعلا قالت الاعراب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فأتوا بالأعمال الظاهرة واما الأعمال الباطنة إلى الآن ما تمكنت منهم وإلى الآن ما أتوا بها فلذلك ربنا جل وعلا أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الايمان نعم وهذا ايضا سوف ياتي الكلام عليه بالتفصيل بمشيئه الله نعم فالايمان آ... آ... نعم عفوا فبالنسبة للاسلام هو اذا اجتمع مع الايمان يكون المقصود به الاعمال الظاهره نعم وفي هناك مولى عن الكلام عليها فيما بعد بما الله ثم قال رحمه الله فاوكانوا الاسلام خمسه والدليل من السنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا نعم وهذا الحديث قد خرجه الشيخان وايضا غيرهم من اصحاب السنن والمسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث وله اسانيد متعدده ومن هذه الأسانيد ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث حمزه بن ابي سفيان عن عكرمه بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام الى اخره نعم قال والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هذا من الأدلة التي ذكرها المصنف على أن دين الله جل وعلا إنما هو الإسلام وأنه لن يقبل ربنا جل وعلا من الناس دينا سواه ما قال جل وعلا من يبطي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين نعم وعندما بعث رسول صلى الله عليه وسلم فأوجب الله جل وعلا على كل الناس الإيمان به عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا إلى شريعته وأنه لا يقبل دينا سوى ما انزله ربنا جل وعلا على رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام نعم ولذلك قال جل وعلا له ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وثم جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هويره رضي الله عنه لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار فيجب على اليهود والنصارى وكل الناس الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان بعثه الله جل وعلا للناس كافة نعم قال ودليل الشهاده قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالعدل لا اله الا هو العزيز الحكيم نعم بعد ان ذكر المصنف رحمه الله عليه ذكر الاركان التي يقوم عليها دين الإسلام بعد ذلك اخذ يفصل ويذكر لدلة على كل ركن من هذه الاركان وبادئ لبدء أن معنى الركن هو جانب الشيء الأقوى معنى الركن هو جانب الشيء الأقوى هذا هو معنى الركن وفي الإصطلاح معنى الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه في قيام هذا الشيء هو جزء الشيء الذي لا بد منه في قيام هذا الشيء وبالتالي ان هذا الشيء لا يقوم الا على هذه الاشياء التي هي اركان لهذا الامر كما هو بالنسبه للاسلام فانه يقوم على هذه الاركان الخمسه نعم وهذه الاركان يجب على كل مسلم ان ينتبه اليها من ثلاث جهات الجهه الاولى ان يتعلمها لا بد على المسلم ان يتعلم هذه الاوكال وهذا ما نحن بصدده هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وما ايضا نحن بصدد شرحه نعم فاول شيء هو لا بد على المسلم ان يتعلمها ومع الاسف تجد ان كثير من الناس يقول أن أو كان الإسلام هذه الخمسة، ولكنه لا يعرفها، لا يعرف تفاصيلها، ولا يعرف أيضا مقتضياتها، ولا لوازمها، ولا ملتزماتها، ولا أدلتها وما شابه ذلك، وبالتالي هذا لم يأتي بالإسلام، بالتالي هذا لم يأتي بالإسلام، فكلمة الإسلام أو الانتساب دين الإسلام ليس موجود. كلمة قال وليس مجاوز انتساب ينتسب الإنسان إليه إذا لم يحقق هذا بالعلم وبالعمل وإلا فإن هذا الشيء لا ينفع فأول شيء العلم ثم الامر الثاني هو العمل والعلم والعمل لا ينفك أحدهما عن الآخر بل لا بد من لا بد من العلم ولا بد كذلك أيضا من العمل والإنسان عندما يأتي بالعلم ولا يأتي بالعمل هذا ليس بمسلم مثلا يعني يعرف أن دين الإسلام مبني على هذه الأركاء الخمس ويعرف معنى الشهادة يعرف الصلاة وكيفيه يتقى الى إلى آخره ولكن لا يأتي بالتوحيد ولا يحققه ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة إلى آخره فهذا في الحقيقة لا شك أنه كافر وليس بمسلم نعم. والامر الثالث هو لا بد من الدعوة لا بد من الدعوة إلى الدين الذي كلفنا الله عز وجل به فإن الدعوة أيضا واجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده فلا بد من هذه الأمور الثلاثة لا بد من العلم ولا بد من العمل ولا بد من دعوة الناس إلى ذلك نعم ثم بدا المصنف كما ذكرت يذكر هذه الاو كان ويذكر ادلتها ويذكر ايضا ما المقصود بها فقال رحمه الله تعالى دليل الشهاده شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم لا شك ان ادله الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرساله أدلت ذلك كثير جدا في الكتاب وفي السنة فربنا عز وجل قال لرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال له أيضا قلنا الصلاه ونشكر ومحيي وممات لله رب العالمين وهذا معنى الشهاده وكما قال ابراهيم عليه السلام انني برا ما تعبدون الا الذي فطرني فكل هذا فيه التوحيد وافراد الله جل وعلا بالعباده نعم فهنا ربنا جل وعلا شهد لنفسه عز وجل بالوحدانيه وسن بعد ذلك بشهاده الملائكه له وذلك لمكانة الملائكة ثم بعد ذلك ثلث بشهادة أهل العلم لله جل وعلا بالوحدانية وهذا يدل على صضل ومكانة أهل العلم بحيث أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم شهادة الا وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى نعم قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله فهذا هو معنى الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فهناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله والعياذ بالله فليس هناك من يعبد بحق سوى الله جل وعلا فلا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، لا بد على أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله، ويثبتها لله وحده لا شريك له، ولذلك أن شهادة لا إله إلا الله لها دلة وتقدم ذكر بعض هذه الادله ولها كذلك أيضا معنى وتقدم ذكر هذا المعنى وهو انه لا معبود بحق إلا الله. ولها كذلك أيضا أركان ولها كذلك أيضا شروط ولها كذلك أيضا لوازم وملتزمات فأما ما يتعلق باوكانها فلها ركنان الركن الأول هو النفي وذلك أنك تنفي العبادة عما سوى الله والركن الثاني أنك تثبت العبادة لله وحده لا شريك له فلا بد من هذين الامرين لا بد على الانسان ان ينفي وان يثبت ينفي العباده ما سوى الله جل وعلا ويثبتها لله وحده لا شريك له ولا ينفق أحدهما عن الاخر ولذلك كما تقدم ان ابراهيم عليه السلام قال انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فتبرا من جميع معبوداتهم سوى معبود واحد وهو الذي يعبد بحق وهو الله سبحانه وتعالى وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث بمالك الاشجعي عن ابي أن رسول عليه الصلاه والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله يتبرأ من كل المعبودات التي يعبدها الناس حتى يتم له الإسلام وحتى يتحقق له الإيمان لأن هناك من الناس ممن يقول أن اعبد الله ولكنه يقول أن من عبد غير الله فإن هذا لا يكفر وهذا لا يكون كافرا بذلك فلا شك ان من يقع في مثل هذا لا شك في كفره عافنا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا بعض الناس لا يقع في الشوك ويرى من يدعو غير الله ويلجأ إلى أحد على الثاني. فتواصلوا معه.